ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين الا لكم سلطان مبين بكتابكم ان كنتم صادقين وَجاروا بَنهُ وَبَنَ الجَّةَِ سَباء وَوا غَنهُ وَذََّجسببَب وَلَقدَدَعَمةِ الجَّةُ إهُ لَصبَون وَلَقدَعَمة سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يصفون سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يُحِيطُ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِنَّ عِبَادَ اللَّهِ إلا من هو طال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَوْ أن عندنا لَكُنَّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ اكَفَرُوا بِهِ اكَفَرُوا بِهِ فسوف يعلمون فسوف يعلمون وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصَرُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصَرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِين وَأَضْرِبْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَأَضْرِبْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَمَا بَعَادِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَمَا لَنَا نَأْتِيهِ ساحتهم فساء صباح المنذرين فاذا نزل في ساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَأُخْفِي السَّوْفَ يَنصُرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, وسلام على المرسلين الرحمن والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين